الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى أنه إذا شك في أن الصلاة وقعت في الوقت أم لا. فهل يمكن إجراء قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة من هذه الجهة أم لا وقد أفاد سيد العرواه قدس سره وتبعه سيدنا قدس سره ان جريان قاعده الفراغ عند الشك في الوقت منوط بشرطين الشرط الاول ان لا يحرز الغفله اثناء الصلاه والشرط الثاني أن يكون حين الشك عالما بدخول الوقت أما بالنسبة للشرط الأول وهو أن لا يحرز الغفلة في الصلاة بل يحتمل أنه عند شروعه في الصلاة التفت إلى قيودها ومن قيودها الوقت وأنه راعى تحقق هذه القيود فإذا احتمل ذلك ولو لم يحرزه لكنه يحتمل أنه التفت وراعى فإذا احتمل ذلك أجرى قاعدة الفراغ في صلاته، وأما إذا أحرز أنه أثناء الصلاة كان. غافلا بالمرة عن مسألة الوقت فلو وقعت الصلاة في الوقت فهي لم تقع عن إحراز من وتصد من، وإنما وقعت في الوقت صدفتان وتوفيقا من الله وإلا فهو لم يتصد لإحراز ذلك فهنا لا تجري قاعدة الفراغ والوجه في ذلك إما ما يستفاد من موثقة بكير ابن أعيان هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك بدعوى أن ظاهرها أن مناط جريان القاعدة احتمال الأذكرية حين العمل أو إذا لم نسلم بهذا الواج فإن ظاهر روايات قاعدة الفراغ إذا شككت كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه ظاهر سياقها أن موضوع القاعدة أن يشك في فعله فما يرجع إلى فعله فهو مجرا للقاعدة فإن معنى قوله فأمضه أي ما شككت في أنك امضيته ام لم تمضه فامضه فموضوع القاعده الشك في فعله واما اذا احرز انه حين العمل كان غافلا بالمراه بحيث لو وقعت الصلاه في الوقت فليس هذا من فعله وإنما هو من باب الصدفة والاتفاق فحينئذ لا تجري القاعدة إذ ليس الشك شكا في فعله فهذا نظير أن يحرز المكلف, أن يحرز المكلف أنه صلى إلى هذه الجهة قطعان لكن لا يدري أن هذه الجهة قبلة أم لا فلو وقعت هذه الجهة قبلة فليس هذا من فعله إنما هو من باب الصدفة والاتفاق فبناء على هذين الوجهين لا تجري قاعده الفراغ عند الشك في الوقت مع احراز الغفله واما لو بنينا على ان موضوع قاعده الفراغ الشك في الانطباق أي أن هناك مامورا به وهناك مأتي به فمتى شك المكلف في انطباق المأمور به على المأتي به على نحو الشبهة الموضوعية وهو مجرى القاعدة سواء كان مرجع الشكل الشك فيه فعله أم لا أحرز الغفلة حين العمل أم لم يحرز وهو مبنى السيد الأستاذ دام ظل تمسكا ببعض المطلقات وقد سبق بحث هذه النقطة في البحوث التي قبله العطلات فراغ فراغ بعد شك بعد الفراغ من العمل شنو شك بعد الفراغ من العمل مال اختصاص هذا نعم على علم شلون يشك في الانطباق غير بعد ان يكون هناك مئتي به في الانطباق بعد حصول المئتي به قبل حصول المئتي كيف يشك في الانطباق بعد الكلام بعد أن حصل منه عمل يشك في انطباق المأمور به على المأتي به لا قبل حصول العمل الشرط الثاني هو المهم وهو أن يكون حين الشك عالما بدخول الوقت. فعندما شك في أن صلاته كانت في وقت أم لا هو حين الشك يعلم بأن الوقت قد دخل إنما لا يدري هل دخل من حين شروعه في الصلاة أم لا والا فالوقت قد دخل جزمان والسر في اخذ هذا الشرط هو ما تعرض له الميرز النائيني وسيدنا قدس سرهما من انه يشترط في جريان قاعده الفراغ احراز الامر وهذا يقتضي ذكر امور الامر الاول ما هي النكته في اخذ هذا الشرط في جريان قاعده الفراغ لان نقول يشترط في جريانها احراز الامر النكتة في ذلك أن المستفاد من سياق روايات قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز أن ما تتكفل به القاعدة إحراز الانطباق أي انطباق المأمور به على المأتي به هذا ما تتكفل إحرازه وأما أن هناك أمر أم ليس هناك أمر فإن القاعدة لا تتكفل إحراز ذلك فبما أن ألسنت القاعدتين ظاهر في أن موردهما الشك في الانطباق، فلا بد من إحراز الأمر في رتبة سابقة، لأنه بمثابه الموضوع للانطباق وعدمه. إذن. فما لم يحرز الامر فالشك شك في الامر وليس شكا في انطباق المامور به على الماتي به كي يكون مجرا للقاعده هذا الامر الاول الامر الثاني ان المراد بالامر عندما نقول إنه يشترط في جريان القاعدة إحراز الأمر أن المراد بالأمر يعني المشروعية لا المراد بالأمر وجود وجوب فعلي كي يقال بأن هذا يبتني على أن الواجب من قبيل الواجب المشروط أو الواجب المعلق فإن قلنا أن الوقت شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب فمقتضى ذلك ان تكون صلاه الظهر من قبيل الواجب المعلق اي ان وجوب صلاه الظهر قد اصبح فعليا منذ الفجر الا ان الواجب لا يقع صحيحا الا إذا حل الزوال وهذا ما هو ظاهر مبنى الشيخ الأعظام قدس سره من رجوع القيود إلى المادة لا إلى الهيئة اي إلى الواجب لا إلى الوجوب فيقال على مبنى الشيخ الأمر محرز فإذا شك في أن الصلاة كانت في الوقت أم لا فليس الشك في الأمر بل الأمر محرز وإنما الشك في الواجب بخلاف ما إذا قلنا إن الزوال قيد في الوجوب وفي الهيئة ومقتضى ذلك ان تكون صلاه الظهر من قبيل الواجب المشروط لا من قبيل الواجب المعلق فبناء على ذلك يكون الشك في الوقت شكا في اصل الوجوب ففي مقابل هذا البيان نقول إنما يقصده العلمان النائني والخوي قدس الروما وهو ظاهر كلام العروة من اشتراط إحراز الأمر لا يقصد به إحراز الوجوب والباعث بل المقصود به إحراز المشروعية فمن الواضح أنه حتى على مبنى الشيخ الاعظم القائل بتقدم الوجوب زمانا على الواجب ايقاع الصلاه قبل الزوال غير مشروع بل هو من التشريع فما دام إيقاع الصلاة قبل الزوال غير مشروعين إذن فالشك في دخول الوقت وعدم شك في المشروعية وهو أن الصلاة اصلا مشروعة أم لا فإذا كان الشك شكا في المشروعية شنو لم تجر القاعده فان مجرى القاعده ان يكون الشك متمحضا في الامتثال والامتثال متفرع على المشروعيه وهو ان العمل مشروع في حد نفسه فليس المقصود من إحراز وجود الأمر إحراز فعلية الوجوب والباعث بل إحراز المشروعية وبناء على ذلك فلا فرقا في عدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الوقت بين مبنى الشيخ الأعظم أو غيره كم الآن ساعة تكون نعم يأتي الكلام في بيان بقية الأمور إن شاء الله استأذنكم أنا مشغول اليوم والحمد لله رب العالمين